يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكارا من الله والله عزيز حكيم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 الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا مِنَ الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه